بسم الله الرحمن الرحيم يس 1 والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم العزيز الرحيم ل تنذر ما أنذر فهم غافلون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 نَن جَعَلنا فِي اعناقِهِم اغلالا فَهي الى الاذقان فَهُم مقمحون وجعلنا من بين ايديهِم سددا ومن خلفهم سددا ومن خلفهم سددا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 وَظَرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابِ الْقَرِيَةِ إِذْ جَاءَ أَهَالِ مُرْسَلٌ إِذْ أَرْسَلْنَا إلَيْهِمْ أَثْنَيْنِ فَكَذَبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إلَيْكُم مُرْسَلُونَ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 تطيرنا بكم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 قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا في ضلال مبين اني امان بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قيل دخل الجنة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 ما عملته أيديهم أفلا يشكون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما توبت الأرض مما توبت الأرض ومن أفوسهم ومن ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذاهم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم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 إلا رحمة منا ومتاع إلآ حين إلا رحمة منا ومتاع إلآ حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أن من مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن طعموا من لو يشاء الله أطعم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون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 هذا ما وعدوا وأحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحتون واحدة فإذاهم فإذاهم جميع لدينا محبرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون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 سلام قولا من وبر رحيم سلام قولا مر وبر رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أخوائهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نجاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون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 إن هو إلا ذكر وقرآن مبين إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليظهر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ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 فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وضرب لنا مثلا وَنَسِيَ خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة كل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون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 124-فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون